Book 2 9 9 9 الثلاثاء الثلاثاء السيردا الاربعاء الاربعاء تشاتفير الخميس пятница الجمعة الجمعة سبوتا السبت السبت نديلا الاحد الاحد تيدين الاسبوع, الاسبوع من الاثنين الى الاحد من الاثنين الى Першы дзень панядзелак. Аль-يўм аль-аўваль хуа аль-ітнayn. Аль-يўм Другі дзень аўторак. Аль-يўм ас-сани хуа ас-сулсаа. Аль-يўм дзень сірада. Аль-يўм هو اليوم الثالث هو الاربعاء رابع يوم اليوم الرابع هو الخميس اليوم الرابع هو الخميس اليوم الخامس هو الجمعه اليوم الخامس Шосты جمعه. 6-й дзень, субота. Алюм ас-садис. هو дзень, нядзеля. Алюм ас-сабаъ. هو аль-ахад. الاسبوع فيه سبعه ايام الاسبوع فيه سبعه أيام. نحن نعمل خمسة أيام فقط نحن نعمل خمسه ايام فقط